الزمم <تصفيق> من الليل إلا قليلا نصفه أَوْ انقس منه قليلا أو زد عليه ورطن القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا فقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطأا وأقوى مقيلا إن ذلك في النهار سبحا لا وذكر اسم ربك وتبت إليه تبت إلى رب الرب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا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 فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الملدان شيبا السماء شهر رمضان ان شاء الله منفطر به كان وعده مفعولا ان هذه تذكره فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا ان ربك يعلم انك تقوم وَنِصْفَهُ من ثلثي الليل ونصفه ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك